بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله ل ي ل ة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الثاني ل س ن ة ثلاث وثلاثين واربعمائه والف قال الشيخ بما ك كتابه ر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب ع زيد الله ا حلية ل ل في ل ل ف ص ان ل ل الطالب ل ث ث ث ا ا ا أدب مع م شيخه عشر ع ر العلم ي ة حرمة ا ش ي خ بما ا أن ل لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب ل ت أ م ن من العثار والزلل فعليك اذا بالتحلي ب ر ع ا ي ة حرمته ف إ ن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق فليكن شيخك محل إ ج ل ا ل منك واكرام وتقدير وتلطف فخذ بمجامع ا ل أ د ا ب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إ ل ي ه وحسن السؤال والاستماع وترك ح س ن الأدب في ح الكتاب, أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات امامه وعدم التقدم عليه بكلام أ و مسير أ و اكثار الكلام عنده أو مداخلته, او مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أ و ا ل إ ل ح ا ح عليه في جواب متجنبا الاكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملا ف إ ن هذا ي ج ب لك الغرور وله الملل ولا تناديه باسمه مجردا أ و م ع ا ل ق به كقولك يا شيخ فلان بل قل يا شيخي او يا شيخنا فلا تسمه ف إ ن ه أ ر ف ع في ا ل أ د ب ولا تخاطبه بثاء ا ل خ ط ا ر او تناديه من بعد من غير ا ل ط ر ا ر وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلاله على الادب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ا ل آ ي ة وكما لا يليق ان تقول لوالدك ذ ل ا ب و ه الطينيه يا فلان او يا والد فلان فلا يجمل بك مع شيخك والتزم توقير المجلس واظهار السرور من الدرس والافاده به و إ ذ ا بدا لك خ ط أ من الشيخ أ و وهم فلا يسقطه ذلك من عينك فانه سبب لحرمانك من علمه ومن ذا الذي ينجو من ا ل خ ط أ سالما واحذر أ ن تمارس معه ما يضجره ومنه ما يسميه المولدون حرب ا ل أ ع ص ا ب بمعنى امتحان الشيخ على ا ل ق د ر ة ا ل ع ل م ي ة والتحمل و إ ذ ا بدا لك الانتقال إ ل ى شيخ آ خ ر ف ا س ت أ ذ ن ه بذلك فانه ادعى لحرمته واملك لقلبه في محبتك والعطف عليك إ ل ى اخر جمله من الاداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في, أبوة الدينية في أبوته ابوته ل د ي ي تسميه ن ة أو الدينيه ة اليق و ت أنسب واعلم أ ن ه بقدر ر ع ا ي ة حرمته يكون النجاح والفلاح وبقدر الفوت يكون من علامات ا ل إ خ ف ا ق تنبيه مهم أ ع ي د ك بالله من صنيع ا ل أ ع ا ج م و ا ل ط ر ق ي ة والمبتدعه ا ل خ ل ف ي ة من الخضوع الخارج عن آ د ا ب الشرع من لحس ا ل أ ي د ي وتقبيل ا ل أ ك ت ا ف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار ا ل أ ط ف ا ل والانحناء عند السلام واستعمال ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ر خ و ة ا ل م ت خ ا ذ ل ة سيدي مولاي ونحوها من الفاظ الخدم والعبيد وانظر ما يقوله ا ل ع ل ا م ة السلفي الشيخ محمد البشير ابراهيم الجزائري المتوفى ثمانين وتلاثمائة الله تعالى في البصائر فإنه فائق السياق وألف رحمه في فإنه سنة هجري يقول المؤلف و رحمه الله تعالى الفصل ا ل ث ا ل ث ه د ا بطالب ا ل مع ش ي ف ه وهذا الفصل مهم لا ي ق ل أ ه م ي ة عن سابقيه د ب ا ل ط ا ل ب مع ش ي ف ه ع ن و ا ن الفلاح والتوفيق فانه لا يعرف القدر ة أ و لا يعرف الفضلة لأهل الفضل ة ل أ ه ل الفضل إ ل ا ذووه ف يجب على الطالب أ ن ي ت أ د ب ب ا ل آ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة مع الشيخ في خطابه ومجلسه وكذلك في أ خ ذ العلم عنه وتدوين الفوائد الى غير ذلك وللسلف في ذلك أ ر و ع ا ل أ م ث ل ه في هذا المقام تجد الواحد منهم يتحين ا ل ف ر ص ة ل ي س أ ل م خ ا ف ة ان يضجر المسؤول ابن عباس رضي الله عنهما يقول مكث سنتين أ ر ي د أ ن أ س أ ل عمر رضي الله عنه 私はあなたの家族のことを知っているのはあなたの家族のことを知っているのはあなたのことを知っているのはあなたのことを知っているのはあなたのことを知っているのはあなたのことを知っている。 私たちはこのように言うとおり、このように言うとおり、このように言うとおり、このように ب うとおり、このように言 ا と ل り、このように言うとおり、 ما شربت أ م ا م الشافعي قط ت أ د ب ا معه وهذا إ ن دل دل على أ ن ه م و ف ق في ا ل م ع ا م ل ة مع الشيخ و ا ل ت أ د ب معه وكانوا إ ذ ا جلسوا في حلق العلم ك أ ن على رؤوسهم الطيب و إ ذ ا يمر الرجل では、この人たちが一緒 ل いることを知ってい في は、この人たち ا 一緒にいることを知っていることを知って ل ることを知っていることを知っ م ا ل ことを知っているこ ت ع ا ل て ذات مرة ي ح い في とを知っていること ل 知っていることを知っていることを知っていることを知っていること ا 知っている ل とを知っていることを知っていることを知っている。 وبقي يحيى بن يحيى التميم النيسابوري فنظر إ ل ي ه الامام مالك وقال له الا تقول كما قام الناس قال ان فاتني ما فاتني شيء كبير فيه لكن ان فتني وفاتني علمه فاتني شيء كبير فكبر في عين الامام مالك هذا إ ج ل ا ل العلم وكذا و, و, و, و ي ق ら م ا るわ ج る 私はあなたのお話を聞いてください。 なだらほかた ن う、エマンシャ ن ヘイ。あっしゃへん、えのんせん、ا こんあら、あだう、じまる。え、エマンブルー・ピン、かきまわらとあら、フィキタビヒ、マダー س ا ل ك ي ن ذكر م س أ ل ة ورجح فيها خلافى قول شيخ ا ل إ س ل ا م ثم ال قال、قد يقول قائل ん、ل ا م معنى. رجحت كلام خلاف كلام ا ل ش ي خ قال و الله لو كان بوسعي أ ل ا أ ر ج ح خلاف ما يقوله الشيخ ما تركت هذا القول و لكن الحق ثم قال كيف أ خ ا ل ف من تفقهت بسببه و من سرت إ ل ى هذا المكان بجهده و جهده 私たちはこのように言うことを言うことを言うこ م を言うことを言うことを言 م ことを言うことを言う م とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 من とを言うことを言うことを言うことを言うことを言 م ا とを言うこ رحمه الله تعالى الذي يقول في شيخه شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ل ه ما ر أ ت عيني أ و مقلتي مثله ولا ر أ ى مثل نفسه إ ل ى آ خ ر ذلك المديح و ا ل إ ط ن ا ب العطر الشاهد لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ت أ د ل في ح ل ق ة الشيخ لا يرفع صوته ولا ي ج س ر عليه أ و يتطاول عليه بالكلام أ و نحو ذلك فهذه ليست ط ر ي ق ة س ل ف ي ة بل هي ط ر ي ق ة خ ل ف ي ة ط ر ي ق ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ل أ ن التجاسر على الشيخ و التطاول عليه تضع من مكانته و ربما تنزل حتى مما يحمل من العلم و لهذا أ م ر بتبجيل أ ه ل العلم و توقير أ ه ل العلم و م ع ر ف ة م ك ا ن ة أ ه ل العلم في الخطاب السؤال في حسن الصمت لهذا يقول ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار ا ل س ع ا د ة قال مراتب العلم ست مراتب العلم ست منها حسن ا ل ا ن ص ا ر والاستماع وذكر منها الحفظ والتعليم والتفاهم والعمل به الشاهد حسن الإنصار والاستماع هذا のモード الشيخ الإنسان إذا جلس يجلس جلسة ا, أ, إ ل, ل, ل م ت ع ل م وكذلك كما سيأتي في كلام الشيخ أنه ي ظ ه ر السرور والحفاوة بمجلس العلم بكتابة الفوارد يقول الشيخ والله ال والله إني أسمع الكلمة من الرجل فأكتبها و أ ن ا عالم بها قبل أ ن يولد لكن ح ف ا و ة تبجيلا للعلم و حثا له و إ د خ ا ل السرور عليه و رحم الله كذلك ا ل إ م ا م الشافعي حيث يقول الحر من راعى وداد ل ح ظ ة و انتم الى من أ ف ا د ه ل ح ظ ة هذا هو الحر فنسال الله سبحانه و تعالى لنا و لكم التوفيق و السداد و الموفق من وفقه الله لهذا قال بعض أ ه ل العلم من عرف قدره و عرف لغيره قدره فقد برع أ و قد قرع باب التوفيق إ ذ ا عرفت قدر نفسك و عرفت قدر غيرك فقد قرعت باب التوفيق أ ن يوفقك الله سبحانه و تعالى للخير إ ص ا ب ة الحق واتباع ا ل س ن ة يقول هنا بما أ ن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب وهذا قد سبق في الفصل الذي قبل هذا قال ل ت أ م ن من العثار والزلل よろしくお願いします。 私はそれを聞いているときに、私は思うように、私は思うように、私は思う ل うに、私は思うように、私は思うように、私は思 ل ように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思うように、私は思う خ うに、私は思うよう قال وتقدير وتلطف أ ي تتلطف معهم في السؤال في الكلام قال فخذ بمجامل ا ل أ د ب مع شيخك في جلوسك معهم حتى في الجلوس لهذا كان بعض أ ه ل العلم ي ن ه ب ان يمد رجليه او أ ن يجلس متكئا أ و ج ل س ة غير المبالي كالذي يجلس مثلا ج ل س ة أ ه ل الكبر ك أ ن العلم عنده معروف وما يلقى مفهوم له اكتب ا ظ غ ر الحرص لعلك تكون من اهله هذا من توقير العلم ان لم يعلو المتكلم في نفسك فاقل شيء الا تحرم العلم فليعلو العلم في نفسك احتراما للعلم وتقديرا للعلم و م ح ب ة للعلم قال فخذ بمجامع ا ل أ د ب ش... مع شيخك في جلوسك معه والتحدث اليه, والتحدث إليه. وحسن السؤال والاستماع حسن السؤال و ه ذ ا المراتب التي ذكر ابن القيم في الكتاب المشار إ ل ي ه مراتب العلم ست حسن السؤال وحسن الانصات والاستماع حسن التفهم ا و الحفظ و التعليم و ثمرته و هي العمل به هذه مراتب العلم الست و ق و ل ه حسن السؤال أ ي كما قال بعض أ ه ل العلم سلتفقها لا تسل تعنتا و اختبار أ ي ا س أ ل ل أ ج ل أ ن تفهم ل أ ج ل أ ن تتعلم ل أ ج ل أ ن تسترشد من أ ج ل أ ن تستفيد لا ت س أ ل تعمتا اختبارا تختبر محفوظاته تختبر معلوماته تختبر ما يتقن من العلوم هذا لا يوفق من يصنع هذا الصنيع غالبا لا يوفق قال وحسن السؤال والاستماع へえ。 ت ت أ د ب حتى مع الكتاب ولهذا قال بعض أ ه ل العلم لا يكون كتابك بوقا ولا صندوقا بوق كما ي س م ى بعض الناس ي ل ف الكتاب بهذا الشكل ك أ ن ه بوق ولا تجعله صندوقا كل و ر ق ة تجدها تضعها في الكتاب حتى يتضخم حجم الكتاب ك أ ن ه مكان لحفظ ا ل أ و ر ا ق 私たちはこのように言うことができない。 و ا ل ت أ د ب مع الكتاب ولهذا من ص ي ا ن ة الكتب وصل الحد ببعض اهل العلم إ ل ى أ ن ه نهى عن إ ع ا ر ة الكتب لا تعيرن كتابا وليكن العذر جوابا لامر من أ ع ا ر كتابا لامر ما اصاب ه و إ ن كان هذا القول فيه تشديد لكن هم رعايه ل ح ر م ة الكتاب なかなか知らないです。 وترك التطاول والممارات أ م ا م ه التطاول سواء عليه أ و على زملائك أ م ا م ه إ ن هذا ينبئ عن عدم احترام ت ر ي ل ك أ ن تسكت ز م ي ل ه أ و تضحك عليه إ ذ ا لم يجب أ و أ ن تنهره أ و نحو ذلك ت ط ا و ل ا ه والممارات الممارات بين الزميلين أ م ا م ه عنه ال ع の م う كثيرا الممارات م التي ا ل ة قد تجعل الشيخ ي ب غ ض ه وتجعله ينفر منك وربما يؤدي ذلك إ ل ى امساك العلم عنك وهذا موجود حتى في عصر السلف بعض ا ل م ح د ث ي ن ربما يحصل منهم شيء من قبله للشيخ فينفر الشيخ وربما パーテでときに、このようにように言うと قد يكون ق قد و ل الشيخ الله أعلم ي له ق ص د في عدم ا ل إ ج ا ب ة فيتطاول الطالب ويجيب اذكر أ ن بعض ط ل ب ة العلم في اليمن سئل أ ح د المشاهد عن رؤيا قال السائل ر أ ي ت أ ن أ س ن ا ن ي ا ل أ م ا م ي ة سقط よし とてもいい話です。 私たちはあなたの名前を知っていました。 لم يختلف لكن اختلف في الطرح فاستبشر في وظهرت عليه ا علامات السرور فليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال لا تتطاول إ ذ ا سئل شيخك أ و تكون في مقام الشرك تقول كذا وكذا وحصل لا قد يكون السكوت له حكمه ومصلحه アダムトカドミアレイビカラミアウマセイリエイラテセルアメリカンハダフィシエイミー・モバレガオー・エクサーリ・カレミアンディアンディアンディアンディアンディアンディア ت ディアンディアンディアンディア م ディアンディアンディアンディアンディアンディアンディ ي ンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディ لا ディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンデ すぐに言ってください。 فهذا مما يجعل ا ل إ ن س ا ن المسؤول الشيخ أ و نحو ذلك يكره مثل هذا الكلام عندما تكثر عليه الكلام أ و تكثر ا ل م ر ا ء قال أ و مداخلته في حديثه أ ي تداخله يتكلم وتقطع عليه أ ح ي ا ن ا مثلا في الدرس هل تعلمون دليلا ل ت أ خ ي ر ا ل أ س ئ ل ة إ ل ى آ خ ر الدرس الجواب نعم جاء رجل والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحدث أ ص ح ا ب ه فقال يا رسول الله متى ا ل س ا ع ة فاستمر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال إ ل ا أ ن ه كره مقالته وقال بعض القوم لم يسمع مقالته فلما أ ن ه ى كلامه قال أ ي ن اراه السائل عن ا ل س ا ع ة قال أ ه ل العلم هذا فيه أن ا لان س ؤ ل إلى ما بعد الكلام لماذا؟ ل يؤخر ما بعد أ المتكلم عندما يتكلم وأنت تداخل من تداخل هنا. هناك ه ن ا كلام أ ح كل ياتي ن ي كل درس ج ا ر هناك ا ك ل مع يأتي م يعني أو معلومات ت أ ت ي مع الكلام ف أ ن ت عندما تداخله تضيع عليه يعني تلك المعلومات وتشتت ذهنيه وتفوت فوائد كثيره وهذا يحصل ه ذ ا النسوه ا ل أ د ب المتكلم يتكلم وذاك يرفع صوته ما تقول في كذا أ و ما القول في كذا جوع ولا تظن أ ن سكوت الشيخ أ ح ي ا ن على مثل هذا الفعل أ ن ه ممدوح قد يكون حلما قد يكون ت ر ب ي ة قد يكون حياء ا ل إ ن س ا ن لا يتجاسر والحذر من هذا فمن عنده استفسار 私たちはこのように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うよ よく知ってください。 同じくらいの 私はあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあ ح たの言葉を言うことは ي なたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの ي 葉を言 ه ことはあなたの م 葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言 ا ことはあなたの言葉を言うことはあ س たの言葉を言うことはあなたの言葉とはあなたのあなたはあなたのとなたのあ أ د ب ثم جاء الجواب ف أ ع د ت ل ه صرفه إ ل ى ما هو أ ن ف ع له يقول هنا قال أ و ل ح ا عليه في جواب متجنبا ا ل إ ك ث ا ر من السؤال متجنبا ا ل إ ك ث ا ر إ ل ا إ ذ ا سمح لك بذلك ل أ ن ا ل إ ك ث ا ر يجره ر أ ن ت معك مثلا س ؤ ا ل وهذا معه ثلاثه وذاك خمس وهذا سؤال وذاك كذا لو جمعتها وما تفوق الخمسين سؤالا هذا شيء يشق هذا شيء يشق في اليوم الواحد حين يكون أ ك ث ر م ا ئ ة سؤال ولنفسه عليه حق و ل أ ه ل ه عليه حق و لزوره عليه حق و له حقوق أ خ ر ى كذلك أ ل ا ترى من هذا كثيرا لكن لو فرقتها كل يومين سؤال كل ث ل ا ث أ ي ا م سؤال وتجد ف ر ص ة أ ح ي ا ن ا في س ي ا ر ة أ ح ي ا ن ا في و ج ب ة ا ل طعام حين تجده منبسط أ و هو يبادرك هل من ح ا ج ة او نحو ذلك أ ن س ب لك و أ ن ف ع لك و أ ص و ن لشيخك أ ح ي ا ن ا بعض الناس ربما يكتب س ؤ ا ل من صفحتين أ ن ت في ق ر ا ء ت ي تتعب فضلا عن ا ل إ ج ا ب ة عنه أ شك ان هذا ش ي ء يشق ويحتاج إ ل ى أ ئ م ة ج ه ا ب د ه وكذلك ا ل إ ش ف ا ق على المسؤول النوازل أنزلوها, بأهل انزلوها باهلها اهل العلم لسنا أ ه ل ا لها ا ل ن ا ز ل ة التي يترتب عليها أ م و ر ك ب ي ر ة ا ل أ م و ر التي تخص الجميع ا ل أ م و ر التي ربما الكلام فيها يحدث بلبله هذه ل ع و ه ا ل أ ه ل العلم لا تحرجوا طلبك لهم لا تلح عليهم في السؤال كما حصل في ا ل أ ي ا م ا ل م ا ض ي ة في بعض المسائل قال هنا قال أ و ا ل إ ل ح ا ح عليهم في جواب متجنبا الاكثار من السؤال ل س ي م ا مع شهود الملا إ ل ى س ي ن ا في الملل أ ن تحرجه في يعني الجواب على رؤوس ا ل أ ش ه ا د قال ف إ ن هذا ي ج ب لك الغرور و له الملل يوجب لك الغرور أ و يسبب لك الغرور ل م ا يقال ا ل ل ه فلان يراجع فلان أ و يعني أ س ك ت ه أ و كذا أ و كذا و كذلك ي ج ب له الملل قال ولا تناديه باسمه مجردا أ و م ع ل ق ه به لا تناديه باسمه يا علي يا سالم يا سعيد أ و نحو ذلك بل ائت بشيء يكون فيه إ ج ل ا ل وتقدير قال هنا كقولك يا شيخ ف ل ا أ ي شيخ سعيد مثلا أ و يا شيخ عمر لا يقولون بل قل يا شيخ ي أ و يا شيخنا وكذلك لو كنيت وكان كثير من طلاب شيخنا يكنونه عند مخاطبته و إ ن كان هذا قد يشعر البعض أ ن فيه تنقص يا شيخ أ و يا شيخنا هذا ا و ل ا وقال هنا ف إ ن ه أ ر ف ع في ا ل أ د ب ا ل م خ ا ط ب ة بهذه ا ل أ ش ي ا ء أ ر ف ع في ا ل أ د ب ولا تخاطبه بتاء الخطاب بتاء الخطاب قال أ و تناديه مثلا تقول تفعل وتكتب و ت ق ر أ ونحو ذلك قال أ و تناديه من بعد من غير اضطراب تناديه و أ ن ت بعيد عنه ك أ ن ك تقول تعال أ و يضطر إ ل ى أ ن يرفع صوته ل ي ج ي ب ه وانظر ما ذكره الله من على مع مع ت ع, ع ا ل ル・ ا ール・アー ل アール・アール・アール・アー م ع ール・アール・アー ا ア خ ي ر صل الله ع ل ي ール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アー و ア ا ル・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・アール・ア 私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんですが、私は思うんでははははははははははは لو قيل ا ل ن س ب ي ة كان أ و ل ا ل أ ب و ة ا ل ط ي ن ي ة مرت بها ا ل أ ب الذي يعني ذي ا ل أ ب و ة ا ل ن س ب ي ة أ ب و ك قال يا فلان أ و يا والدي فلان فلا يجمل بك مع ش ي خ ت أ م ل نبي الله إ ب ر ا ه ي م يخاطب اباه قل يا أ ب ت ي ل ا ت ع ب د ا ل ش ي ط ان إن ا ل ش ي ط ا ن ك ا ن ل ر ح م ن عصير يدعوه يخاطبه وهو م ش ر ك يتأدب م ع ه ولكن و ا مسلم فمن ب ا ب أولى الوالد إذا ك ا ن مسلمه وكذلك الشيخ ل أ ن و م ن ز ل ة الوالد ل أ ن ه أ ب و الإفادة وهذا أبو الولادة الوالد الأبوة الطينية ا ل أبو أو ذي ن س ل ي ة ه و أبو ا ل و ل ا د ة وذاك أ ب و ا ل إ ف ا د ة الذي أ ف ا د ك قال والتزم توقير المجلس توقير ا لا م ج ل ل س تظهر الضوضاء لا تشتغل بغير العلم لا تكثر الكلام أ و ك ث ر ة الالتفات بعض الناس إ ذ ا دخل أ ح د المجلس وقال أ و سلم يلتفت ل ا إ ذ ا مر مر خارج المسجد س ي ا ر ة يلتفت يقوم ليس هذا من الالم ك أ ن ك تقول نحن مستغنون عن هذا العلم ما جاءنا جيد وما فاتنا لم يكن ح س ر ة عليه لا لا يظهر ا ل إ ن س ا ن في مجلس العلم أ ن ه غير محتاج إ ل ى هذا المجلس قال والتزم توقير المجلس و إ ظ ه ا ر السرور من الدرس و ا ل إ ف ا د ة منه إ ظ ه ا ر السرور من الدرس وهذا يظهر ب ا ل ك ت ا ب ة بالانتباه بالحرص والقرب يظهر من يعني السمت والوقار ونحو ذلك قال و إ ذ ا بدا لك خ ط أ من الشيخ أ و وهم فلا يسقطه ذلك من عينك اذا بدا منه خ ط أ من ذا الذي ما س أ قط ومن له ا ل ح س ن فقط أ ت ر ى أ ن شيخا لا يخطئ أ و لا تزل قدمه الجواب لا أ و لا يسبق لسانه الجواب لا فيقع منه ا ل خ ط أ يقع منه الزلل يقع منه النسيان يقع منه ترجيح المرجوح ولا شك انه غير قصد لترجيح المرجوح لكن ظنه راجحا و ه ذ على مدى ا ل أ ز م ا ن والقرون و ا ق ر أ ما كتبه شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن ا ل أ ئ م ة ا ل أ ع ل ى كيف أ ن أ ه ل العلم ي ل ت م س و ن ا ل أ ع ذ ا ر إ ذ ا أ خ ط أ الشيخ في ترجيح في تصويب في فهم أ و نحو ذلك كيف أ ن ه ي ل ت م س أ ح ي ا ن ا يقول قولا تجد الحديث ي ص ا د م لا تستطيع أ ن تجمع إ ذ ا أ ر د ت أ ن تجمع لا تجمع إ ل ا بتكلف ومع ذلك تجدهم يتلسون الاذن إ ح س ا ن الظن إ ح س ا ن الظن بالشيخ ي ق و ل ه ن ا ق ا ل و إ ذ ا بدلك خ ط أ من الشيخ أ و وهم فلا يسقطه ذلك من عينك ف إ ن ه سبب لحرمانك من ع ي ن لانه إ ذ ا سقط من عينك أ ص ب ح ت تنظر إ ل ي ه أ ن ه ليس اهل ل أ ن يستفاد منه ولا أ ن يؤخذ عنه ولا أ ن يقتدى به ولا أ ن يوقع فتحرم من علمه كما حرم أ م ر و بن عبيد من علم الحسن ا ل ب ص ر رحمه الله تعالى لما استهان به وجعل يتنقصه وجعل ينفر منه فحرم من علمه قال ف إ ن ه م سوى لحرمانك من علمي ومن ذا الذي ينجو من ا ل خ ط أ سالم لا من الذي ينجو ويسلم من ا ل خ ط أ قال واحذر أ ن تمارس معه ما يجره ت أ ن تمارس معه ما يجره ت ك ث ر ة الجدال ك ث ر ة الاعتراضات ك ث ر ة التعقبات ك ث ر ة خ ل وقلت به و أ ن و ع ل ت و ف ع ل ت وقلت وقلت وقلت قلت في ا ل م ح ا ض ر ة قلت في الدرس قلت في ا ل خ ط ب ة قلت في المجلس الفلان ك أ ن ك تتصيد هذا قد يدخل عليه الضجر رغم بعض الناس يسمى م ح ا ض ر ة كامله فيها علم ت و ج ي ه ويقف على ل ف ظ ة و ا ح د ة م ه م ة وقد تكون م ه م ة لسبب سقم فهمه فيجعل يعترض على ا ل م ح ا ض ر ة كلها ب ه ذ ل ك ه هذا قد تدخل, عليه المن. قد تدخل عليه المن وتظن وحدك أ ن ت الذي تريد أ ن تتكلم هذا يريد ان يتكلم وذاك وهذا هذا يريد عشر دقائق وذاك يريد ربع س ا ع ة وهذا يريد نصف س ا ع ة وهكذا ربما ي ذ ه ر وقت في الجلوس مع هذا وذاك قال واحذر أ ن تمارس معه ما يجره ハッブの「あさ」。 ثم صار هنا في الزمن الحديث صاروا ي أ ت و ن بعبارات ليست ع ر ب ي ة ويظنونها من ا ل ع ر ب ي ة أ و من التفنن في التعبير مثل هذه ا ل ع ب ا ر ة حرب ا ل أ ع ص ا ب هناك حرب ا ل أ ع ص ا ب لكن هذا يظنونه من التفنن في التعبير و أ ن هذا من ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و أ ي ن هو من ل غ ة العرب قال بمعنى امتحان الشيخ التحمل. ラテ ا ー・アンミヤ ه アウトハム・コラクテビュー・ハル・インドフィー・ハル・ファ ي カザ・オカダ・ヤッティ・ビス・ウォール・フィー・シェイム・アタ・アイド・フィー・シェイム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・ア ل トハム・アウトハム・アウ ل ハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・ア ا トハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウトハム・アウ أبقى ل ح ハム・ア ت ي ウルウッド بينك وبينه قال وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك لا تنتقى من غير أن تستأذن ربما يدخل في نفسه شيء كبير إما يسيء بك الظن وإما أن يبغضك ظن أنك كرهت السنة أو كرهت العلم أو تركته أو لا ولا يدري أنك ذهبت إلى رجل آ خ ر أ ع ل م منه م أ و عنده فنون أ خ ر ى أ و تريد أ ن تتغير من شيخ إ ل ى شيخ وقد ر أ ي ت أ ن ك استكفيت منه قال إ ل ى آ خ ر جمله من ا ل آ د ا ب يعرفها بالطبع كل موفق مبار كل موفق مبار بالطبع أ ح ي ا ن ا بعض ا ل أ ش ي ا ء تحتاج إ ل ى د ر ا س ة في معاملتك في سمتك معه في احترامك له ل يحتاج الى ان تعلم لكن ذكر ف إ ن الذكر تنفع ا ل م ؤ م ن لا باس ان يذكر ا ل إ ن س ا ن هي قد تعرف سليقته قال وفاء لحق شيخك في أ ب و ت ه ا ل د ي ن ي ة أ و ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاء ا ل أ د ب ي بعض القوانين وهذا التعبير لا ينبغي أ ن يعبر به ا ل ق ا ن و ن عندنا ش ر ي ع ة تعبير ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ليس ت م قوانين لماذا ل أ ن بعض الناس يعبر بيقول يقول القوانين الشرعيه غالبا ما تطلق هذا ا ل ع ب ا ر ة ويراد بها القوانين الوضعية. القوانين الوضعيه اي التشريعات التي يشرعونها مقتبسه من قانون فرنسي من قانون إ ن ج ل ي ز ي أ و مخلوق منهما أ و نحو ذلك من بنيات أ ف ك ا ر أ ن ا س لا يرجون لله و قال قال و تسميه بعض العلماء لهم ا ل أ ب و ة ا ل د ي ن ي ة اليق أ ي اليق من ا ل أ و ل وتركه أ ن س ب قوله تركه أ ن س ب ا ل أ ص ل في الضمير أ ن ه يعود إ ل ى أ ق ر ب مذكور なるほど。 دون احترام يكون توفيقك وفلاحك وعلو مكانتك عند الله وعند خلقه قال وبقدر الفوت يكون من علامات الاخطار اي فوت الاحترام او التقدير او نحو ذلك يكون الاخفاق اي الخساره ويكون الرسوب ويكون عدم التوفيق قال تنبيه المهم أ ع ي ذ ك لله من صنيع ا ل أ ع ا ج م و ا ل ط ر ق ي ة و ا ل م ب ت ل ع ه ا ل خ ل ف ي ة ا ل ط ر ق ي ة المرددهم أ ص ح ا ب الطرائق ا ل ب د ع ي ة ك ا ل ص و ف ي ة ونحوه ا أ و ل ا عندهم غلو ب الناس طرفان ووسط هذا في غالب ا ل أ م و ر طرفان ووسط الطرف ا ل أ و ل هو الذي كان يحذر منه المؤلف وهو الجفاء مع ا ل ش ي خ أ و التطاول عليه أ و عدم احترامه و ت ق د ي م ه الطرف الثاني ق ا ب ل هؤلاء حتى صار صارت معاملتهم لهم كمعامله, للع... كمعاملة العابد للمعبود ووصل ا ل ح د إ ل ى أ ن سجد لبعض شيوخ طوقه و اعتقد فيهم ما لا يجوز اعتقاده إ ل ا في الله سبحانه وتعالى ويصنع ا ل أ ش ي ا ء ا ل م خ ا ل ف ة من شرع الله يعني و ا ض ح ة في مخالفتها ومع ذلك يبجل ويرفع كما ذكر الشعران في الطبقات ا ل ص و ف ي ة ذكر في بعض التراجم ا ل ص و ف ي ة قال وكان يشرب الخمر و ي ز م ويسرق ويفعل كذا وكذا ما ل محرم إ ل ا وذكره 私はこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う قال أ ع ذ ك لله من صنيع ا ل أ ع ا ج م و ا ل ط ر ق ي ة و ا ل م ب ت ل ع ه ا ل خ ل ف ي ة من الخضوع الخارج عن آ د ا ب الشرع خضوع يخرج لصاحبه عن الاداب ا ل ش ر ع ي ة من لحس ا ل أ ي د ي لحسها أ ن ه كانه يقبلها ويبالغ في ذلك ويتخذ هذا قرب وكان في اليمن بمن يسمى أ و ي س م و ب ا ل س ا د ة من آ ل بيت النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ينتسبون إ ل ى نسب عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يجلس يقبل ر أ س ه و يده و ركبته ر ج ا ل و نساء وهو أ ج ه ل من حمار أ ه ل ب ا ل ق ر آ ن بالسن ة بل بعضهم مشعر ا وليس التقبيل بحاسب はい。 و إ ظ ه ا ر الذل قال كحال تودد الكبار ل ل أ ط ف ا ل اي ك أ ن ه يتودد ل ه كما يتودد الكبير للطفل الصغير يداعبه و يتودد له قال و الانحناء عند السلام الصنيع ا ل أ ع ا ج في توقير ك ب ا ر ه قال و استعمال ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ر خ و ة ا ل م ت خ ا ذ ل ة ا ع م ل الفاظ ا ل ر خ و ة المتخاذله الرخوه بمعنى ا ل ل ي ن ة و المتخاذله الخالفه للشر كسيد مولاي و نحو ذلك ل م يشعر بذل المتعلم و سبقت معنى ك ل م ة ا ل ص و ف ي ة كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل لا تعترض فتنطلق 言たちはこのように書いてあったりします。 العبد مع سيده والخادم مع المخدوم قال وانظر ما يقوله العلامه السلفي الشيخ م ح م ى ال ابراهيم الجزائري المتوفى س ن ة ثمانين وثلاثمئه و أ ل ف جنيه رحمه الله تعالى في البصائر ف إ ن ه فائق السياق هذا الشيخ له كتب م ف ي د ة ن ا ف ع ة تنقل عنه عبارات ج م ي ل ة ت ح ذ ي ر من الحزبيه ة تحذير من أ والاهواء والكلام الذي ينقله ج م ا ع ة من أ ه ل العلم ممن ينتسب إ ل ى ا ل س ل ف ي ة كلام مفيد يدل على تحريه مع وجود البدع في ذلك الزمان الذي كان فيه رحمه الله تعالى و ظ ه ر أ ن ه كان رئيس مجلس العلماء في الجزائر في ذلك العصر يقول هنا نرجو إ ذ ا ذكرت حديثا ً أ و بيتا ً من الشعر أ ن تمليه أ و تتكلم به ببطء إ ن شاء الله يقول ما حكم وقوف ا ل ط ل ب ة عند دخول المدرس إ ل ى الفصل أ و ا ل ح ص ة لا يقفون له اشد منه الوقوف إ ل ى الخرق و قطع القماش يقول هنا إ ذ ا نصحنا الشيخ ب ق ر ا ء ة كتاب ما ثم وجدت أ ن أ ح د ط ل ب ة العلم ينتقد هذا الكتاب よくある人はあなたの思い出を知っている人はあなたの思い出を知っている人はあなたの思い出を知っている人はあなたの思い出を知っている人はあなたの思い出を知っている人はあなたの思い出を知っている人はあなたの思い出を知 والظاهر أ ن ا ل إ خ و ة يعانون من هذا أ ر ي د أ ن أ ت ز و ج و أ ب ي يمنعني ب ح ج ة أ ن إ خ أخ... و ت ي ا ل أ ك ب ر مني لم ي ت ز و ج و ه ل أ ط ي ع ه وهل هناك إ ث م إ ن عصيت وخشيت على نفسك فلا تطعه ي ولم يفرض الله سبحانه وتعالى أ ن يتزوج ا ل أ ك ب ر ثم ا ل أ ص غ ر حتى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على ا ل ن ك ا ه هل يجوز شراء السلاح في هذه ا ل أ ي ا م من ا ل ذ ي ن يقولون أ ن ه م غنموا السلاح لا يجوز غ ن م ه م من, من؟ هو مال ومال بيت بيتمال المسلمين ليس ل ل ط ا غ ي ة ولا ل أ ع و ا ن ه يقول هل يجوز لي أ ن أ ت ر ك よく見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、このように見ると、 よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ يقول ما حكم أ ن يستعمل طالب العلم السؤال امام شيخي في أ ث ن ا ء الدرس ما أ د ر ي ش معنى يستعمل ما حكم وضع الكتب والمذكرات بين مواضع السجود والركبتين في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا لم يجد مكانا لا ب أ س شرط أن ل ا يسجد عليها 同このよ言うときに、このようのよに言うときに、同じように言うときに、同じように言うときに、同じように言うように言うときに、同じように言うときに、同<音楽> よく聞いてみましょう。 しかし、それが最後の戦いです。